فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَه قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ